يحمل هذا العلم من كل خلف عذوره ينفون عنه تحريف الغالين وانتحار غطين وتأوي الجاهلين رب نسيت كلمة رويت كلمة الجاهوري يتكلم هو يعطون كما قالوا لي يعني بلغني قانات اذكر من يعني أذكر واحدة من هذا الدراويش شوف يعني شوف يعني أقول بلغني بأنه قد نرفع دعوى قضائية ببشيخ عبد خالق هذا لما تكلم لأنه صعلوخ وتكلم هذا الرجل لم يترك لا علماء ولا إما لا المتقدمين ولا والمتأخرين إلى تكلم فيهم هذا الصعلوخ هذا كاروس مول حتى اسم الدين صعب عليه يعني متذافع عليه صراحة حتى حسن الاسم ص صراحة هذا محقول يعني الآن هذا الرجل الذي لم يترك أحد إلا وتكلم لكن كما قال هذاك كم القائد حسبكم وهذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضحه اللي انت العلم بالعلم يتكلم مثال مرة هذين اسمحتها في هذا القائد اليوتيوب هذين في يقول لهم الرجل ده بغاء يعني, يعني جاعد هنا المصيبة علشان يقولوا حتى في التعلم لهم انت ما تتكلمش راح الناس يظنوا بلي هذا معلم ولا لا وراح الناس ينصتون ورحنة يستمعون ورحمتي يأخذونها ويحسدونها كذلك ولهذا الناس يقولوا احملوا هؤلاء إنما من داب حماية البلاد والعباد حماية لك الجري عرفوا لهذا الرجل لعله يسكت لعله يرجعون لعله يتوب إلى رشده ويتوب إلى ربه ويقرع عن حوبه كما يقولون سبحان الله إحنا الآن لما تتكلم تترد على واحد وتتكلم كلام شديد ما تأخذش العزة بالإذن شوفوا اشقلو فيك الناس هل هو حق ولا باطل هل هو صواب ولا خطا هل هو فيك ولا مش فيك اذا مش فيك مستعدين هذ الناس يقولوا اه لا الحاضر والغائب حتى اللي ما كانش حاضر يقولوا احضر معنا فإن نستغفر الله فإن قل ظلمنا هذا الرجل لأننا قلنا فيه ما نستفيد يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقفة شهداء لله ولو على أنفسكم أولوالدين والأقربين لكن لما تتكلم في الدين وتكلموا في مسائل بس ب التهريج هذا متواتر عند أجداد زينين. يقولون لما حبنا الضحكوا روحوا لهذه ينصحوني. بحق أن أن كل الأولي ينطبق عليه يقولولي كل الناس ينصحوني ويدير الصماع والخدمة ينصحون. كان هكذا الأولي. مش هو ينصح لأنه باقي لا يعطيه. حبنا نقول لكن كيف ما راحش يسكن أهل العلم؟ ولكن للأسف نحن في زمان للأسف الشديد الناس كيتكلموا كي في الأمة مش عليه لما. يتكلم إنسان بحق بحسب ذاك الألم ولكن الذي ينتظرك عند الله ولا ولا تك إن قال ربنا سبحانه ولا تقولوا لما تصفق ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون سبحان الله يعني لهذا المسألة يقول يؤذل طالب العلم يعني صرحت حتى في في نفس قلبي تعب وسكيني، لقي تبد ولقى جلد ولقى تعب ولقى هذا وبش يح بش يكسن، لقي عبد وياحب صراحة وبعدين إن شاء الله يوفقوا لأن الله يوفق الصادقين يوفق المخلصين، يوفق المحقين، يوفق يوفق والله الموفق فلا نوفق إلا من وفق الله سبحانه وتعالى. كذلك أثناء التعليم راح رح بالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. أنت متأكد أن الذي على الحق إذا لا يضرهم من خذرهم ولا من خالفهم لكن نحن فقط عدنا حاجة لنقولها حق أنقولها من غير غلو ولا جفاء آه من غير زيادة ولا نقصان، حتى هذا ليس هذا إلا عند أهل السنة انظروا أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم أهل السنة إذا جاء من يقول لهم شيء ينظرون هل هو كائن هل هو صحيح والله أول من يرجع وأول من ما شاء الله لأنه نحن قوم نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا صراحة نقول دم تبعوا الحق وتبعوا الدليل لكن كما قل هذا ليس عند إلا عند أهل السنة أما غير أهل السنة وغير أهل الالتزام والاستقامة لا يذكرون إلا ما لهم بل حتى الذي عليهم يجعلونه لهم إما بهذه الطرق إما بوسائل أخرى إما بكيفيات إما وإما وإما ولكن ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ألم يقول ربنا ولا ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفترو على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا يفلحون و لو زعنتم انكم انتفعتم واستفدتم في الدنيا الشهرة والمادة وما ادري كيف واش لكن المفلح اللي ليفلح يوم القيامة اللي يفوز يوم القيامة يا اخوان هذا اللي نحب نقوله للناس اما الداعية يعم بغي احنا نقوله بانه دعوتنا اي شيء صراحة فيه ايشات انسان فيه زيادة او غلو او عدوان او تجاوز او شداء ممكن جدا زايدة يقول والله لأنه رب ما علم أنه هذا الشيء حتى ما أحب الناس إلينا نقوله الحق وإذا قلتم فاعجلوا ولو كان ذا قربا حتى عند خصمك هذا الخصم اللي يدلس أذكر هذا الرجل يعني لأنه نكرة في الحقيقة نكرة وأقواله منكرة لما أنت تمشي في المغرب مثلا ويدير محاضرة ويكتب ويدلس ويهف الرجل ببغاء مقراش ونحي قرر لمقراش وريني عزم القرية والإيجادات اللي خذيتها وقومي تربيت هل هذه الحيط هالمهم علينا فرد كما قال ملأ الدنيا صراخا بكلام لا يعيه يا له من بغاء عقله في أذنيه أذكر هذا رجل نسيه فلحظتني مقبضين كنت أعرف فلما وريني واحد الأف هذا الشبكة هذه حديث ذاله وهو وهي ما أدري كيف والطريقة اللي علم بها الناس هذه السياقة ما تعلمت صوبك. أنا خايفين على الأسر خلينا نستقبل دخل الأسر. رأنا خايفين لبنات يدخلتو. كنا نبكي على المستر سلطة المصرية دخل المستر الجزائري. المسلسل الجزائري جاء للأسف الشديد باللهجة الجزائرية باللغة الجزائرية بالدرجة مصيبة. المهم اذكر يعني ينصح ينصح ما وش من نصيح استر الله تأليب وتحريق باش يكون فيه قطيعة بين الأرض. افراد القصر ونقد نو يسمع الايثار يدرك هذا قال رد بالك يا امه هل سمعت مقطع رد العين حق العين تدخل الجملة القبره هالبكر قال معليش واش من الجملة القبره هو حيقول ان العين حق تدخل الرجل الى والجملة اي واش قال هاكنا بظني راس قال ان العين تدخل الجملة القبره القبره اقلا الجملة القبره قال الرجل يكون تجمل تصيبه العين وي وي برضوا يدخلوا هذا ما يكذبش على راسه صراحه هذه استعملوها في وضعي راسي شوف الكلام مشمل قالوا تجيب كل كلمه لا مكذب تاون لا كان تسقط لا ضحيكون ولكنه قلب بكائي وشر البنيه ما ينفكه المهم يعني شوف كما قلت انتيا شوف شوف يعني الانسانوك هذا ما تقدرش تتحذر الام الجزائرية منه يعني الشيء اللي قاله الشيخ عبد الخالق أرى وأرى تلطّف، أرى تلطّف لو كان جاي يعرف هذا العاقل، لو كان جاي يعرف الحق، ويراجع نفسه، ويعرف بأن التعويض مسؤولية، وبأن التوجيه أمانة، وبأن إزخ إزاء هرب في الدنيا يوم القيامة رد بالك، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أين يوم القيامة؟ فإذا بلق البصر وخفت القمر وزمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين البصر؟ كذا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبئ الإنسان يومئذ يومئذ بما قدم وآخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاديا فأقول باختصار يعني هذكي هذقت هنا ودين العشرة أضربوها في ثلاثة وتسهلوا أكثر لكن إن شاء الله تكون فورة ونسبات إن شاء الله ونقعدوك ما نحبش نتكلم حدك بشدة لعن ساعات الشدة هذه توصل للسلة سبحانك الله وحمد شد الله وعطوب بليك وجزاكم الله وخير المبارك الله عشر دي Nej, båda båda är mycket mänin.